إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من أهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة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 فنحمد الله تبارك وتعالى الذي يسر لنا اللقاء مرة أخرى لوم إن شاء الله كذلك في كتاب الصلاة تجمرنا يدلنا من كتاب الفقه كنملئنا لومي زربانا هنا إن شاء الله سيكون في باب أحكام صلاة الجمعة أو في باب أحكام يوم الجمعة وصلاة الجمعة وكل ما فيها من من فضائل في الجمعة يوم الجمعة مالت جماعات مالت مالتيو سلمتاي جماعات تباهيلو أو يوم الجمعة تباهيلو تباهيلا زمعلتي لأنها تجمع الخلق الكثير سلمتاي تاي يوم الجمعة تباهيلا بتناي صلاة يعني يوم الجمعة نحن بزح نكب أبو يوم وحتى بعضهم رب سبحانه وتعالى نسأله أن يهدينا وإياهم ثم زي سقدو حنسى ممكن ملأ سومنا يسقدون جماعات معتمة يوم يسقدو فحج أفتاج جماعات بزح سبي كبر لا لها ناس كثير فسميت ها يوم الجمعة لأنها تجمع الناس سبت كبس اللي زخوني زخانت ااا وسادماني أفضل الأيام يا خلال الأسبوع أفضل يوم دحرت به الك في خلال الأسبوع هو يوم الجمعة ففي الصحيحين وغير الصحيحين عن البخاري ومسلم عن عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث تايز بالمسيو من أفضل أيامكم يوم الجمعة زحاشا معلتي خفت معلت ستناهكم يوم الجمعة له عليه الصلاة والسلام و كذلك حديث وين عليه الصلاة والسلام نحن الآخرون نحن الآخرون في الأمم سلم تايم محمد مكرشت أمم دحرينا قياماً يعني غدمنا أمم موسى نيرم عيسى وامم إبراهيم وامم كذا وامم بزح أمم نيرم نحن آخر الأمم مكرشت أمم أمم محمد عليه الصلاة والسلام و هو آخر الأديان مجرش تا وهو آخر الرسل وآخر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا فقال انتعي لهم عليه الصلاة والسلام نحن الآخ، الآخرون في الترتيب مجرش تا متئنا الأول، الأولون السابقون يوم القيامة في الترتيب نحن مجرش تا لكن يوم القيامة نحن إلا نقدم نسب أبجلنا مئتاو أول الأمم دخول إلى الجنة أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة بيد أنهم النبي يساء الله سلم تايب لأله بيد أنهم أي لكنهم تايب مالتي بيد أنهم يعني لكنهم أوت الكتاب من قبلنا لكن الساتهم تي كتاب الكتاب المنزل من الله كرمينا الساتهم الشرائع والكتب مسئوم ها ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم يعني إذيوا رب سبحانه وتعالى فرض الله عليهم جمعة فضل غير الله ما فاختلفوا فيه فاختلفوا فيه خلاف كون ما أكلهم ها أي تسمامعون فاختلفوا فيه فهدان الله له ساتم رب سبحانه وتعالى هذا يومن فهدان الله له والناس لنا فيه تبع كمي الناس لنا فيه تبع نحن قد بيومن مثل دحرينها خمي مالتيو تع عيدنا المسلمين زبلات عيد سمناوي نحن هنا مجمرتا يوم الجمعة دحرينها ساتهم أيهود بكدامي مثل جمع عيدوما لهم مثلا دحرينا دمانيتيوم نص اه كستان أو كريستيان سنبتها اللوم وفي رواية عن مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا ربي أطفي وما هداهم إليها فكان لليهود يوم السبت يهود قدام نيرو وللنصارى يوم الأحد وأنه كريستيان ما سنبت فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة نعندما ربنا إن شعو بيوم الجمعة هدينا ما علتيه أبز رب سبحانه وتعالى شرع لنا تمسلم ك أبو ها ليذكروا نعمة الله عليهم وابزي ما علتزي خطبة الجمعة على شكر الله سبحانه وتعالى وكذلك شرعت فيها صلاة الجمعة يعني أن كلنا مسلمين أو المفترض كلنا مسلمين كن اكب نيرنا توما سبوت طبعا يكبوا وهي واجبة وأمر الله المؤمنين بحضور ذلك الاجتماع توما سبوت عزيز وام ربي يوم الجمعة كمتوا قال يوم ممكن حجي سنائي جمعي لوم قال مليه يمكن اي مسؤول لا واجب جمعة هي واجبة كوجوب الظهر كم تزهري واخك زهري كونة هي فرض لوحدها وواجب عليك كتما تسجد صلاة الجمعة قال تعالى يا ايها الذين امنوا انتم أنت مؤمنين يا ايها الذين امنوا انتم مؤمنين مالتيو إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعو فاسعو كبير كل تأسازي كدو فاسعو إلى ذكر الله وذروا البيع مشتى الدنيا قدفوا مالتي وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إزيح شاكم كافت الدنيا زل لكم تفلت تدخنوا سلم قدم سب حجي خمزي حجي ببلاد المسلمين مثلا جمعات عرفتي يسب ممكنها يبلن لكن قدم حتى جمعات سب سروا يحنيروا جمعات سروا يحنيروا سروا حبيلو اندحر ربي بلو مالو دماني اندحر صلاة الجمعات او اعتقر لا مالة ازاني الجمعات اندحر سميعكم الدنيا هم قريبكم سراحكم قريفكم كدو نابت ازازنا يربي حلوه ناب صلاة الجمعة خدو السحُشكم كافة الدنيا له نسأل الله أني أهدينا وإياكم السبيل. ابن القيم قال رحمه الله كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم تعظيم هذا اليوم وتشريفه. تعظيم هذا اليوم النبي صلى الله عليه وسلم نزِم علتزي يخبر إينيرو ويخصصه بعبادات. عبادات فلي اللَّه أبزي معلتزي أب من أمثلة يا كيوم الجمعة وكقراءة سورة الكافر وإن شاء الله السحاب الله الزلاب والينا المعنتي وتخصيص بعبادات يختص بها عن غيرها وقال أيضا أيضا وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في فجره بسورة تنزيلها آتى على الإنسان من السنة يوم الجمعة أب صلاة الصبح أنت هنقرأ ألف لام سورة السجدة بال ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين سورة السجدة هذه أبرك على الأولى تغرة أبرك على زيد طبعا أنت إمام زغر والركعة الثانية هل أتا على الإنسان حين من الدهر سورة الإنسان يغر هذه من السنة وقال رحمه الله ابن القيم سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هاتين السورتين في فجر الجمعة سلمنتاي رسول الله صلى الله عليه وسلم سي أب زن سورتين زين أب يوم الجمعة غرأ نيرو قال لأنهما تضمنتا ما كان ويكون في يومهما لأنه ذكر تزن زخوني أبي يوم وزخون ن زبن ز زكرى أبزن كلت ما أنتهي منها خلق آدم يوم الجمعة خلق آدم وكذلك فيها يكون الحشر والن والسورتين زن كلت يذكرون الحشر والمعاد فأنه ما على خلق آدم وعلى ذكر المعاد وحشر العباد وذلك يكون يوم الجمعة زخولوا دماء بجمعاتي زخون وسلزي اعتقد قرآن كلها تذكير نتأمة, نتأمة النبي صلى الله عليه وسلم أمة محمد تذكيري نعوم أن هذا يوم الجمعة هو يوم المبعث تذكر في يوم من الأيام زخمة أكومي يوم القيامة يوم الجمعة أتخويني بلوما مالو لتيم ومن خصائص يوم الجمعة كافتي أفتمعت فلجزل تكبارات أبي يوم الجمعة استحباب كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على عبدك وخليلك محمد قال عليه الصلاة والسلام في ليلته قال أكثر من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة رواه البيهقي كذلك كيف خصائص لي تكبرت زلو زلو أبز بيوم الجمعة نه صلاة الجمعة التي هي من أكد فروض الإسلام يعني فردية سنة خي مسلك فرض من الفروض هي ضمن الصلوات الخمس فيوم الجمعة من ضمن الصلوات الخمس اللي تصليها يوم الجمعة هذه صلاة الجمعة حتى أنه من يترك تهاورا طبع الله على قلبه نسأل الله العفو والعافية ومن خصائص هذا اليوم يوم الجمعة الأمر بالاغتسال فيه الأمر بالاغتسال فيه كما تحسب يعني قبل الذهاب إلى صلاة الجمعة تحسب وهو سنة مؤكدة وبعض العلماء تأيب واجبي على كل محتلم يجيبه مطلقا وأيضاً قال يوم دماني قال يوم لو حج بزيار سلستايل بال قال يوم سنة مؤكدة بلو قال يوم لا هو واجب في من في حقي آآ في آآ آآ واجب في الجميع نقول واجبي يوم الجمعة كبل وبعضهم يقولون أنه واجب في الذي الذي معه ريحه سليمان تا يوم أبشوق يعلو ها أبشوق ذا يعلو شعو أم يبل كأنه خون يشأنه فلذلك أمروا ماذا بأن يغتسلوا إذ يوم في حقهم واجب خون إلهم بعض العلماء و كذلك من خصائص يوم الجمعة كابت خصائصنا يوم الجمعة التطيب فيه التطيب كانه مقبر يعني ابذل امعنتي فلي كمعيد كمعيد مالتي كمعيد عائلتي ازمع انتي لذلك صغى تحصب جناث قبر تمشط تعي كذا انت خدن وهكذا وهكذا تفعل في هذا اليوم الفضيل وحتى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيها حديث أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أبي هريرة رضي الله عنها عنه لما ذكر الجمعة من غسل من, بكر من غسل واغتسل وبكر وابتكر ها؟ كان بكل خطوة حسنة يخطوها حسنة وبالأخرى يمحو عنه سيئة ثم قال من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدن يعني استخاني يوم الجمعة تكيت كلها حجي نقو تكيت كلها أو قاتل له قال يو غلطي فو زخي دال له ما دون قي زخي فقال النبي صلى الله عليه وسلم من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدن ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن ومن راحة في الساعة الرابعة فكأنما قرب تجاجة ومن راحة في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا صعد المنبر حضرت الملائكة يستمعون الذكر. بس إنتي ما لت فضائل نب صلاة الجمعة عندك إن شاء الله زمعنانا حديث كنشرحهنا بإذن الله. كاب خصائص يوم الجمعة كذلك فضي فضائل زلوب زي فلي تكبارات زغبرام زمعالتزي ها استحباب التبكير للذهاب الى المسجد يعني قلتيفكا كتكيد مستحب يستحب ان تذهب مبكرا قال النبي صلى الله عليه وسلم حجي زحاديس كنبلانتس نحن نشرحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة يعني يوم الجمعة سي غسل الجنابة تحاسب زخدي بمعنى زي طبعا زي لمن كان متزوجا يعني مرعوس زخني غسل الجنابه إذا بعدما يأتي أهله دحرت حدس مالتي ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا يعني في الساعة الأولى كده ما يتسعد فقالوا يعني النساع أن المقصود مالتي بالساعة الأولى قلت إفكار خد كيد مبكر طبعا الساعات تبدأ كابد حرسلات الفجر وفي ساعات لها مقسمة فإذا ذهبت في الساعة الأولى كأنما كيتك حجسها بدنا قمل يعني حارتك تقرب لوجه الله تعالى ربك زحارتك يا أبساعة الأولى عند حركتك هذا إتي أجرز اللواء مالتي أبكال إتي ساعات عند حركتك ومن في الساعة الثانية ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ابتخليت ساعتي يعني كأن الوقت ما بين صلاة الفجر وصلاة الجمعة نعم حموشتة مغلو مالتيو حجي تنحموش زين كل ما ي... ابتاه ساعتتي ازخيد كأنما قرب بدنة حجي الصغة مثلا في الساعة الأولى مثلا مجمرة أم مجم مجمرة قدامي تي ساعات مسيو كانا يدمن حيث يدمن يحريد له أبتا مجرشت الساعة الأولى مسيو هل يتساوى أجرهما طبعا لا حيث مثلا نبال له شوعة ناينوكوي مثلا مثلا ناينوكوي مثلا يحريد لنا الساعة الأولى حيث يسعى الشوعة تماما مسيو حيث يدمن والله شمونت ربع عقود المسيو هم كلتيوم كم زي جمل ذ ز قربوا لرب العالمين تصدقوا مالتي لكن تا جمل نايتي ساعه عز كم تا جمل نايتي شو شمونت او ساعه شمونت اربع عقود ذ مزه كونتين تي افضل من هذه لكن كلاتهم ابو الساعة الاولى مز يوم قدموا لله تبارك وتعالى كأنما تصدقوا ببدن جمل كم زحارده اتخاله اي افتخال اي تساعد زمت اخي فكأنما قرب بقرة قال ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة افتخال اي تساعد زمت اخي كم بعرأي زحاردي صدقان رب العالمين وبإذن الله صدقته مقبولة ومن راح في الساعة الثالثة زي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن كبش بقع كجف زخون البجع ما شاء الله تزمست ها هذا كأنما تصدق به لوجه الله تعالى زحاردو صدقايلو ومن راح في الساعة الرابعة رابعي تزمست أخي فكأنما قرب دجاجة كمزي دوره زحاردي ومن راحة في الساعة الخامسة أبحم شيء تعزمت أخذ مترش تعزمت إيه ها فكأنما قربا بيضة كمن قعر حزق زغ... رب العالمين صدق أيلون قعر حو عديلون مساكن فقرأكم أخوين حسبوا لمالتي دحر يا أخي بعدها ها فإذا صعد الإمام المنبر ندحرت الإمام لا منبر تسقيله خطبة جميلة، ثم لايكها، اتدفترناتهم، تسجلوا زنبرو، مثلا الكلة. أب قدامت. ساعات الكلب أو قدامه ساعات مسجوا، الكلب كليتي، الكلب سالسيتي، الكلب رابعيتي، الكلب حمشي أبحم شيء تزبلوا زنبرو، دحر حر، تحم شيء تي، تي إمام مستسغله، خلاص، اتدفترناتهم، أببلهم، كفيلهم، مستم مؤمنين، تاي سمعوا، خطبة يسمعوا، خطبة كسمعوا، يجتمعوا. خطبة كي سمعوه فهذا فضائل هذا اليوم العظيم سلازين احنا دائما كل شع نب ان جهنا او كتفنا صلاه الجمعة كنب بالكن حاول نكيد لنا كالاتنا وحجي مثلا ندير صغه قلتيف كان جمعات صلاه الجمعه خيتك فانت تنتظر الصلاة اول شيء كم زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو بعض الروايات ها فهو في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه سقام دام صلاته سبئ لخسخ صلاتها يعني اجر الصلاة لك أجر, أجر لك مالتها ماجورها تخوف متبال كتره حمسجد ولا خوف الك سوق الك خوف تبال كون سو أجري زيادة بلعدي خنتاي تقبل تقرأ القرآن قرآن تقر نحر الكتاب نافع إذا لك ه كتب بورد اللي خاطه نبب ممكن طالب علم تقن كذلك اندحر اذكار سقبر كذلك اندحر ندير دلي خاته تسنن سنن مطلقة والجمعة ليس فيها سنة معينة كدمسالات كدمسالات سنة معينة في ليت سنة يبلن لكن ممكن تتسنن مطلقا كوفلك وكان بعض السلفي كأزعت سقعت امام زمته يتسنن يصلي ركعتين ثم يسلم كل ركعة سجد سلام كل ركعة وهكذا يظل يتسنن وبعضهم يطيل القراءة كله ينوح فهذه أيضا من الأشياء التي شرعت في يوم الجمعة والاشتغال بالصلاة النافلة والذكر والقراءة حتى يخرج الإمام للخطبة فإذا خرج الإمام للخطبة وجب الإنصات يوجب الإنصاد فإن لم ينصت كان لاغيا ومن لغى بطل الجمعة لا جمعة له ما الذي اندحر إمام تسغيل من برد اني الكه تسمع لك حتى اندحر همتشو الكه الحمد لله عاوي الكه يتبلون إخا ابن سخاي خاتبل اندحر سب حدثة قابل الحمد لله لو عاوي اندحر يلو عاوي همتشو يلو عاولوا اندحر الحمد لله الوسخة يرحمك الله لأنه زي يعتبر من اللغو حتى في بعض الأحاديث ورد أنه من مس الحصة فقد لغى يعني قال يوم كادم حمد حسان دينيرو تمسجد كمزحج قادة سيراميك اندحر نتتايد بهالبات حمد بات حسان اندحراب بلو هذا من اللغو ومن لغى فلا جمعة له وايضا يحرم الكلام زرب زرب حرامي وقت الصلاة وقت الخطبة وقت الخطبة يحرم ففي المسندي مرفوعا والذي يقول لصاحبه انصد فلا جمعة له حتى اندحر تسغى سبك سب كزارب ريخا جاهل يخون فليت يخون ها اندحر كزارب امام دا خطبه كله اخت زارب ريخا اندحر تسغى سمع ما يجوز كت كتزارب عند حريل كايو انت يخون انت معنا كاب الكاي مالتي خه فلا جمعه له فلا جمعه له كذلك كافتي فلي تكبارت زلو اب هذا اليوم ابز مع التزي قرأت سورة الكاف. سوره سورة سوره الكهف بتقرا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء به يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين وغفر له ما بين الجمعتين رواه الحاكم وكذلك ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه من قرأ يوم الجمعة صورة الكهف أنه يعصمه الله من الدجال يعصمه الله تبارك وتعالى من الدجال فهذا أيضا من فضائل هذا اليوم سلزي يعني كلنا نحرص أن أبزا معالتزي كنكر صلاة كنكر قال لنا تايد بهال سورة الكاف ونحرص على قراءة حتى زي أجر زلو من تنكرك بإذن الله وكافتي تقبارات كذلك زلو أبزي معالتزي يوم الجمعة وهو فيه ساعة الإجابة يعني زي فلي ساعة اللواء فلي ساعة اللواء عند حراب أدعى رب سبحانه وتعالى أميني بلك قال عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياها وقال بيده يقللها إلا أعطاه ساعة بسيطة يعني خمزينه بيده رسول الله صلى الله عليه وسلم إشارة قيره إنه حنت ساعاته وحدي واختلفوا في أي ساعة فبعضهم قال يعني ساعات قليوم تايلوم قليوم هي ما بين العصر والمغرب ابزوقت زياء قليوم يلوم هي من بعد أذان الجمعة وبعضهم قال من حين صعود المنبر اتي خطيب أفتاء منبر مستسغلس قعز ورد وهكذا وأكثر ما سمعت يقولون أنه من بعد العصر ففيها الإنسان يعني يحاول يشتهد رب سبحانه وتعالى اندحر وفقه قبر لعل الله يستجيب له بإذن الله تبارك وتعالى وكذلك من خصائص هذا اليوم كفتي فلي تجبرات زلو الخطبه تا خطبه ناي الجمعة بصلاة الجمعة خطيب زبلا أبكارس من حجي خطبه فليتي واجبة يلان او سنة مؤكده واجبة يلان كمزي الجمعة عند حر تي خطيب كبل دليلو خالل دليو ممكن يعلم لكن هذه الجمعة لابد لها من خطبه زى صلاة زياء لابد لها من خطبة وزى خطبة يقصد بها مجمرتا الثناء على الله وتمجيده والشهادة له بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة وتذكير العباد كذلك يوم الجمعة في خطبه خطب كلوتي امام ها خطبه معينه له طريقه معينه له خمزي كلش عك مزح حجي نا سياسات رح خونك ذكر كصرف امريكا خمز غير ابي لا فلان عدو خمز غيره عد خمز غيره اني نذيك اي تبلن تب لا انت اذا لتذكير الله لتذكير الناس نتذكرهم نا اخر خطب لهم وتذكر ما يحدث وتذكرهم أن يتوبوا إلى الله وأن يستغفروه ثم تبدأها بسنن معينة أول شيء كتب الكل لها تقف وهكذا يعني إن شاء الله بالتفصيل كلمتاين أنت خمز قبر الإمام إذا صعد على المنبر ومن هذه الخصائص كذلك امتزبلنا يا عنتوي آه آه التبكير يعني أقدمك كيدا اللي كان مسجد نحر أول ما تأتو دماني تحية المسجد سجد أو تتنفل أو سنن نوافل النوافل سجد كم زبلنايو مطلقا سجدوا طيب وأما كم زبلنايو صلاة الجمعة المئو سنة معينة راتبة فليس لها راتبة قبلها وإنما راتبتها بعدها راتبة ناتا كم زي سنة الرواتب نبلو يوم الجمعة يزلوا نحر صلاة الجمعة ففي صحيح مسلم قال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع ركعات وفي الصحيحين في حديث آخر أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة ركعتين ورد عنه صلى الله عليه وسلم الحمد لله ورد عنه روايتين رواية أن تصلي أربع ركعات دحر صلاة الجمعة وخاليتي رواية دماني خلت تركعت سجد والجمع بين الحديثين كاليوم بعض العلماء انتايلهم استخان دحر أما سجد سجدك تصلي أربع ركعات أنه إذا صلى في بيته صلى ركعتين أبقى زخان دحر سجدك خلت ركعة تسقد يعني جمعة مسوداء كان أبقى زخان حتى تماليسك انتهيت سجد ركعتين أما أما سجد دحر سجدك ف أربعة ركعة تسجد وبعض الروايات وردت كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قالي وروايات عن حديث من رواية ابن عمر رضي الله عنه تايله أن إذا صلى أن النبي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين كدمله كل تركع على سجده شعو تقدم اخرى شعوك على ماني يصلي اربع ركعات يعني شد ايش تركع على سجدين تخيليها كذلك من الامور كافتي يعني بتايد بهال جيغات ازغبر سبغلي ام يمكن ابز عد ابزيات يركب هون اول المسجد الحرام ام مدينة ريو ممكن افتا عدو خمدعي ركبتو خينو زي السودماني قليقم تاقبرو سب نحادي ودو خوينو ولا نحادي يهبو متو الصف الاول اللي بس قادة تقيرو السفراء يحزنن وستاتهم مع سيمته قدم, قدم خطيب مسكالو او خطيب مستساقل متو متو جرش تاسب متو الصف الاول يحزو وهذا لا يجوز هذا حرام هذا حرام لأنه بعض العلماء عدوه من الغصب يعني كأنك مدري بحيل من تلك أيام على تخا خل... ماني للمسلمين يتمسجد لجميع المسلمين نخلو مسلم أيو نمند ماني نزغ الدم سقى زخونه إن شاء الله حلفاء يكون إن شاء الله هذا مسكين كون نحيل كديم كامل تخا فأنت أحق به فأنت أحق به سخاء خاتي صاحب المكان كمزة جبرو قريهم ك م مسجد جرو أو دماني السبح سجده تا سجادته أنسيف واي خيده شعودك يسوه بالمتجر شامل يسوه أفتها سفره خبل زق جايو حتى انتحر نتسقادة العلكايو كوفلكا أب أب أب سفره زي نحكيم برناتي كونا لا يجوز له ان يحجز المكان الا ما كان من مكان المؤذن. يحرم إمام امام زلو كتحزلو يا بلكان لأنه سو صفر 90 امام نايت مؤذنين فليس لذخنه لانهم هم مسؤولين سله مسؤوليات زلوم سراح زلوم ساتوميم اذان قيرو سله زبل سله سخ كتحزلو يا بلكان تحزلو يا بلكان قال شيخ الإسلام تيمية وما يفعله كثير من الناس في تقديم مفارش ونحوها قال يوم بزوحسب كمز يعني فرناش قربز حجز واسقادات إلى المسجد يوم الجمعة قبل صلاتها فهذا منهي عنه باتفاق المسلمين إذي جايو باتفاق العلماء من المسلمين بل محرم لو واخترفوا وهل تصح الصلاة على ذلك المفروش يعني صلاتنا ناتو صحيح ديو واللي صحيحين يعني يقبل اللي يقبلن كلتة قولا لقول العلماء سلاما عليكم لأنه عدة من غصب المسجد يعني أنت تغصب بقعة في المسجد يعني بحال توسد اللخة من تلك توسد اللخاء وهذا لا يجوز المأمور بعلوخ يدخك آدم عشان ينال الأجر شو عند حرقة دي كوفي كفيبل فهو أحق به من أي أحد والله تعالى أعلم ومن أحكام الجمعة أن من دخل المسجد والإمام يخطب لم يجلس حج السخة دونقها ما سخة إمام خطبت أن يحكى تخطيب خطب له عنده خطب كل السخة أتخا عنده حر أتخا تايت قبر كيف كتب لي بالكان خطبها لا تسجد لك ركعتيني لكن تركعتين خفيفتين سجدة خفيفتين كنبل بالكل ناسي اي تنوحون مالتي مش تخب تخب تبرو افتي ركوع ناتو او سجود افتي اركان لا لكن تاي مالتيو خفيفة سجدة يعني ما تطيل في القراءة ولا تطيل في الركوع والسجود انما تأتي بالواجب بس من دخل لقوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة خ... وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين ندحر حد خباكم يوم الجمعة مسيو أه؟ يتي إمام ندحر تسقيله أمن بالرخيبو نتهي يقبر ركعتين يسجد يبلو عليه الصلاة والسلام يعني مسيلكاسي خطبة جميريلك كوفك تبلي كان والاتيو وزاد مسلم وليتجوز فيهما يعني حتى في رواية وليتجوز فيهما يعني يصليها خفيفة سريعة مالتين أي يسرع فيها فإن جلس قام فأثابه به دحرك في لغته جاروسعو تطويل يمتى وحتى أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة دخل أبو كله دخل رجل فجلس خطبة جميرة مسر كفلوا فالنبي صلى الله عليه وسلم تخطبنا تكاريتسو فقال له هل صليت قال لا قال قم فصلي ركعتين ثم قال إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فليصلي ركعتين أو كما قال عليه فلا يجلس حتى يصلي ركعتين أو كما قال عليه الصلاة والسلام كذلك كم تزبلنا عن توي أنه لا يجوز الكلام والإمام يخطب والإمام يخطب ومن الأحكام كذلك ويجوز أنه يجوز الإمام أن يكلم بعض المأمومين يعني إمام سي نتم مأمومين كزاربو مخيلو كم زي حجي أبزح لما تسب أي تويلو كوف مسبله النبي صلى الله عليه وسلم تخطبو تطوع سجد كايلو سجد تس كل سجد وكذلك يجوز للمأمومي تي مأموم نتي خطيبك للحاجة لان السائل يعني كحتة تندحب ذلي ويجوز قلنا إيش ويجوز الإمام أن يكلم بعض المأمومين حال الخطبة ويجوز لغيره أن يكلمه للمصلحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلم سائلا وكلمه هو حتى أن بعض كما في حديث أنس جاء رجل ويوم الجمعة جاء رجل فقال والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب دا خطبوا كل يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلكت العيال وكذا وجاعت الأنفس فادعوا الله أن يسقينا أو أن يمطرنا إلو يعني مسؤول الرسول صلى الله عليه وسلم تزاري خطبا خطب عند خطبه فإذا انتحر تي مأمور تي مصلي نتخاطب كزارب ويتخاطب نت مأمور كزاربوا للمصلحتي جائز للمصلحتي جائز يخوني مالتي كذلك من الأحكام لا يجوز لمن يستمع الخطبة مصلي دحر لما عندما يرخيبه كهبه صدقه أو كبله لا حتى ولا أفضل قند أتخاه سوق الكات أتو الله خمسة للخطبة كلها شعوسة دغاق الجملية تقبرين انتهينا على طول كالطيف كنا مسجد أتيخة صلاة كات ود شعو مسودة كصلاة كل نجارات انتهيت قبر اتي صلا تجم اه اه مالتي كذلك يسن للخ من المأمور خطبانا خطبا كله ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم شمم دحل ذكرهم وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يسن لك أن تصلي عليه صلوات الله وسلامه عليه فيسن لك أن تصلي عليه وكذلك لكن انت لما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ما ترفع صوتك أو خليها بينك وبين نفسك قصيلك ابنفسخه تصلي عليه كذلك يسن ان تؤمن على دعاء الخطيب تؤمن دعاء دحرد دعاء الخطيب امام خطبه اندى خطبه كله دعاء قبل يصيوا مثلنا آمين كتبل يسن لك لكن أسلك كذلك ولا يسن رفع اليدين إذ كحفيتب بالنخاء قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ورفع الصوت قدام الخطيب مكروه أو محرم اتفاقا ولا يرفع المؤذن ولا غيره بصلاه ولا غيرها يعني كم زغير يوم امسกิจ على النبي او البدع وقلم هذا كلها زي ما شرع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أجمعين وخير الهدي هدي محمد وشر البدع محدثاتها هو شر الأمور محدثاتها قال ومن دخل والإمام يخطب فإنه لا يسلم حاجة سأتغى مثلا حاجة مسجد من ممكن مسأتغى السلام عليكم تبالنسب إذا خطبها خي خطب مالتيو في بق... في صلاة الجمعة خوينه أو كار الصلاوات لكن انتحر آتي خاء والإمام يخطب كم زبلنا الكلام يحرم حتى السلام حتى تشميد العاطس حتى نهي ن ن انتحر الزارب رأي خاصب قبر سق بالكتب لو زخ الكلب لكن انت قبر أفتأ وكذلك من الأشياء التي ينهى عنها تخطي الرقاب تخطي الرقاب كم يتخطي الرقاب حج السمتر اشتامت ايو امام دا خطبه كله الصف الاول كوفك باليدالي انتا يقبر نتسب من دا صادو وكذا حتى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة نحادو خموه قبر فقطع خطبته تخطبو تتوابلو قال اجلس فقد اهذيت كوفل نسب نسب ازخاء يومي له فلا يشرع لك مس مس أخاه دونجها مس أخا نقدم كتابه حشفا وسوء كيلا ما لتيجي أنت هاي لا تقبل نحر دونجها مس أخا أمتش مجمرت أنا كابو بدهريت يعني ندحر صفوفه لوا فاضي سب زي بقوله نحره لا وسب أي تحلف نحر يكون كفراغه لوا خد كابا خوفتبل مش صف الأول كتبة صحيح ده اللي كثير من الناس كموجياتها تقبله خلو وزر ماني كل كليو سلام تعيش خا نسلام أيسلته ممكن يصل إلى التحريم. تايل أجببر اندحر أتيو سلام أيبل أفتاء مجلس أفتاء زركبا خوفيلو ركعتين خفيفتين سجده كوفيلو ولاوين نتوقود له سلام بيدو وس وسنداب للسلام لكن حنتي جبرني وكذلك نخطبك سمع كله لا ينبغي له يمان تقامك تئمت ولا حركاتك بالزح منقصغاتك بالزح ولا نتي حمد نتي حساخت تايدا سوق إبل ندحرك إيلو نتي إمامك رئو فهذا هو المشروع لأنهم رضوان الله عليهم كوفك بل كله نخطبك سمع كله نرسول الله صلى الله عليه وسلم يريو ونيرم وأما قدمه خطبه خطيب من دحد تزارب تخيل إخا لكن تزارب كلها إخا كذلك بأمور الدنيا متئخة كنديب بالك آخر دوني الدنيا تزارب ما ينبغي لك تايدا أن ينبغي تيبتي بتي أه ناي زكري ناي قراءة القرآن ناي عبادة انشغال بو خطب بلال لك بو سراحة تتسرح لك كالتك بارات كتب يا كان وكذلك خطبة الجمعة يعني أهمية عظيمة اللوا خمسة زب لنا يا حج كم زخ قل خن ريدس أنا كل كل زرابة كل كل حتى تي خير تخوني ولا أمر بالمعروف ولا نهيان ممكن تخونز وقت زخت زرابة يبل كان السخة كم مأمون لذلك ينبغي أن تعظم هذا اليوم وتعرف قدره ولكن زيوم زي عظيم لك بدع او منكرات او ضلالات كتقبلية بالكان انما انتايداني انما يكون هذا مما شرع مما شرع وذكر العلماء رحمهم الله ان صلاة الجمعة فرض مستقل كم زبلنين بين فلي فرضية فينبغي ان يحافظ عليها المرء قال عمر رضي الله عنه صلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر كلتا ركعة صلاة الجمعة وصلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم ذكر حر مكلف بالغ يعني مستوطن أبعد زلو مش قيا شيء قال شيخ السلام تيمية كل قوم مستوطنين ببناء متقارب لا يضعنون عنه شتاء ولا صيفا تقام فيه الجمعة الجمعة ما تمسب أبعد زلو زلوم س أكنوز لازم صلاة الجمعة خجبرو اللوم يعني يقيم صلاة الجمعة إلا جيا شيء ما يجب عليه وكذلك لا تلج الجمعة على المرأة الجمعة وهجباك نسبيتي كذلك من خرج في نزهة أو غيرها ولم يكن حوله مسجد زق شيء زبلي زب نزهاي لخم عد عليه ولا تجيبكم زبلكنا على المرأة سبيتي واجب أيقونة قال ابن المنذري وغيره أجمع أجمعوا أن لا جماعة على النساء وأجمعوا أنهن إذا حاضرن فيصلين الجمعة لكن ذكر جماعات متأخر جاز لها وتصلي الجمعة كم كم سبعة وكذلك يجزي عنها يعني زي يجزي عنها عن صلاة الظهر كي دام مثل صلاة الجمعة سجدة واجبها يكون ميسا تمسا صلاة الظهر يسجد يا لا بدها صلاة الجمعة تكون عنها مجزئة وكذلك إن دحرج يا شيء أله مسجون صلاة الجمعة سجده كذلك تجزئه لكنها لا تجيب عليه يعني أبعد اندحر الله خا جمعة اندحر تأثم أبزن باتخا لكن قيا شين دحر كينكا ما تأثم اندحر قريف كايا لكن اندحر مسيخيا كذلك فهي مقبولة منك و صلاة الجمعة توجب يشترط لها أمور وهي أول شيء دخول الوقت لازم وقتنا تتولو إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاب موقوتا قال أن يكون المصلون مستوطنين بمساكن يعني بعد ختكون اللوا. كذلك يعني أن يكون عدد قالوا اختلفوا بعضهم إليم أربعين بعضهم لكن الجماعة إن شاء الله اثنين ثلاثة اللو تقام فيهم الجمعة. إذا كانوا في البلد طبعا كم زبلنا يمستخلوا شروط ومن أدرك من الإمام من صلاة الجمعة ركعة أتمها جمعة حج السيخة مثلاً كيف تدرك الجمعة دونك خامس إخا أبركعة ثانية بركوع أركبك إما تركوع عند حراركبك يا أدركت صلاة الجمعة لكن تركوع عند أي ركعة ثانية أنا خالي تركع ركوع عند حرزي يركبك تا صلاة الجمعة حليفاتك تأتوا مسأومها بالصلاة وتتمها ظهرا أم صلاة مسأتم تأتو، لكن تأتي من لا من يعني تصلي اربع ركعات، كما ورد عن أبي هريرة مرفوعا من أدرك ركعتا من الجمعة فقد أدرك الصلاة، يعني ركع حن تركع خاب صلاة الجمعة، نحرابك أركب كياتها رواه البيهقي وأصله في الصحيحين. وإن أدرك أقل من الركعة بارفع الإمام رأسه من الركعة الثانية. كاف تركا كاف تخلت عند بلوت إمام رؤسه فاتته صلاة الجمعة. لفات ما لات صلاة الجمعة ويصلي يصليها ظهرا. وكذلك اشترط لصحتها من الشروط كذلك خطبة قبرالله. تقدمت خطبتين وتا خطبتين لقول ابن عمر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس يفصل بينهما بجلوس يخطب خطبتين وهو قائم تتويلي خطبات قبر أما أكلن دماني فلا لي أفتن خطبتين بجلسة خفيفة كذلك من شروط إسقاحتها إسقاط خطبة شروطها اللي خطيب خطبك اللي مجمرتها تحمد الله تبارك وتعالى رب سبحانه وتعالى تمسقنه وكذلك الشهادة وأشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله تقول والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والوصية بتقوى الله ثم هذه من الأمور التي تنبغي للخطيب أن يتذكرها أفتخطبوه والموعظة وقراءة بعض الآيات كما ورد عني صلى الله عليه وسلم أنه كان يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إلى آخره إذن فهذه الجمعة عظيمة ينبغي أن تعرف فضائلها وتعرف قدرها وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه يسن في خطبتي الجمعة أن يخطب على منبر يعني خطبه قبر كلسي أم منبر خطب عليه، يعني قال العلز بلي سيلا منتاي منتان تسب كريو سب كريسو وتسب كذلك كريو لأنه ممكن تم تشرش مسجد, مسجد زلون دو تحت مدرخو تطويلو كريو يكيلني لكن المنبر ومنبره صلى الله عليه وسلم كلتي درجة نيرو يعني درجتين حنتي تطوى بلا نيرو حنتخوف بلا لا نيرو يعني ارتفاعتي من العلناتو خفيف نيرو قال النووي رحمه الله واتخاذه سنة يعني اتخاذ المنبر كذلك يسن أن يسلم الخطيب تخطبة مجمرة مستسلفتي منبر يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم يجلس أول ما يسكلفت منبر ثم يسلم لقول جابر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم سلم كذلك ويسلم سنو ان يجلس على المنبر حتى يفرغ المؤذن حجي السلام مسبله كوفي بل سقعت مؤذن الزن سقعت مؤذن الزن. طبعا صلاة الجمعة الان كم تنفلطو اذانين اللواء. الاصل على عهد ابو بكر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر حتى اذانت راح ينيرو لما معسيت اذانت امام مستسغله أب أبتمنبر سلام عليكم مسبلا شعوته أذان يجمر أذن أي شرع الأذان الثاني اللي هو الأذان الأول بحال حجيه اسمن شرعه عثمان رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم تعلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي تم خلفاء دحري دحرية مسؤول المهديين رب رب زهديهم عضوا عليها بالنواجد إلى آخر الحديث فشرعه زبلو من عثمان رضي الله عنه ويقولون في سبب تشريعه رضي الله عنه سلمينتاي إذا أذان أول قروة سلمينتاي كلم يحجي كم زبلنا سب أبشوغات وعلى نيرها برهات تايد بهالتشتشو ميش أنو برهات ميش أنو نيرهم فحجي خمس آزاني أبقى خلو خركوب قزوم كخدو أيركوبون منتانك حد صبو خد صراريو شناخو قبرو حدش قطيرو ايركبون او خلو بتيش ان اوما مسجد مسو فكانو يؤذون الناس انتمس بازيوهم نيرو بتيش اناناتهم فشرع عثمان رضي الله عنه الاذان الاول فامر بان يؤذن الاذان الاول في السوق نثل مؤذن كيدو ابشوق كيدو يؤذن فإذا أذن الأذن الأول كادمي يأتي صعود الخطيب يعني بفترة يعني يمكن فرق ساعات ساعات زخوون تقريبا يأذن أو خيدو شعوت سب انتا يببولو يتنبهون كيروس عم انتان يذكروا كيدوم تدكار ناتوم تي عاج يوم نابقز أم كيدوم يتحساس يببولو شعوت خطيب مسمس اي كالاي آزان يأذن مالتي وهذا هو سبب تشريع الأذان الثاني وهو سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بسنة خلفائه وهو أحد الخلفاء الراشدين خلفاء الراشدين أربع عايز. أولهم أبو بكر رضي الله عنه ثم ثانيهم عمر رضي الله عنه ثم ثالثهم عثمان رضي الله عنه ثم رابعهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعنهم أجمعين كذلك من سنن الخطبة أن يجلس بينهما يعني خطبة مسبلة يخطب ثم مشودة الفقرة الأولى إذا خطبة سناب كلتة مغلا يخطب الخطبة الأولى ثم يجلس جلسة خفيفة كفله ثم كلايت كذلك يخطب الخطبة الثانية وكذلك كابتو سنن زبلناه تتويل خطبة وكذلك من السنن أن يعتمد على عصا أو نحوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذحر خطيبه بترنيرته زحزة. وكذلك ويسن أن يقصد تلقاء وجهه، يعني خطبه جبر كلن تامكن ميؤز لو إزري يمان سجام عيت ويني منتن كيشال وكذلك لفعله صلى الله عليه وسلم. وكذلك كافتي سن النية خطبة يسن له أن يقصر الخطبة خطبة كنوح يبلون خطبة كنوحي يبلون لأنهم قال لهم يعني برتعنا وحي نوحوا حتى تتم مؤمنين بها لتأذون وخدودا ليو يبلوا فيجدون إشكالية بزوح مشاكل يرخبو فيشرعوا له أن أن يقصر أن يقصر في الخطبة من تنتومسب كيبل وحتى لا يمل الناس فكحدثروا كل رماني يعني ز كبله شوي يبلون لا يكون تقصيرا مخلا ولا تطويلا مملا تدا مأكلاي خفيف خون يذكر فيه ما يحتاجه الناس من التذكير يعني عند حر افتعدي مثلا صلاة سب زغتفوا له يذكرهم بفضل الصلاة والايمان وفتاوى العلماء وحديث النبي صلى الله عليه وسلم والآيات عند او اودماني زكات زغتف خينو كذا يعني تي مشاكل المجتمع زلو افتسب كازلو عند حر قالو يسن له ان يتكلم عنه يذكر الناس وينبههم ويخوفهم بالله حتى لا يترك ذلك وقد روى الإمام مسلم عن عمار مرفوعا قال عليه الصلاة والسلام إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة وقوله ومعنى قوله مئنة من فقه أي علامة على فقه يقول النبي صلى الله عليه وسلم خطيب سي إن طول صلاة الرجل يعني الإمام صلاة من وحو، تخطبة محتارو دماني، انتاي علامة انتاي مالت يعني علامة على فقهه فقهكم مخانو علم خمزلو بعد علم خم مخانو مالت يردأكم يردأ يردأكم ثم قال فأطيل صلاتها وأقصير الخط الخطبه وأقصير الخطبه ويسن كذلك أن يرفع صوته خطبة خطب كله تخطبه كله خمزي يعني سؤالك خمزي جازيت زنب بدلو أو قلم لك خوني يبلو تهي لان تفوليك خطبة تفو خطبة سيفوليك يرفع صوته ويخفضه حنسا يتحتو حنسا إبلو وهكذا كان عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب على صوته واشتد غضبه يحرق خاصة إذا كان أبقى لملتات لحر معاصي يذكر الله وكذلك زينة سب يتأثرون بهذا ويسألوا أن يدعوا للمسلمين من السنة كذلك في الخطبة أنتم مسلمين دعايا قبر وكذلك من السنة أن يدعو لولاة أمور المسلمين يعني أنتم حكام مسلمين حكام مسلمين يدعو لهم لأنه قال لهم حجي من كافتقيقاتات زلوا انتحر حادا خطيب ولي أمر المسلمين اللهم اهديه بهدا أو قلما دع انحر جير الانتاج الوزسي مسمن قستي له من السنن يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى لو كان لي دعوة مستجابة لدعونا بها للسلطة دعوة مستجابة تهلو النسي نسلطان نتي ولي أمر المسلمين نسلطان نتي صلاح ناتو صلاح للمسلمين إن الله يقول عثمان بن, عثمان بن عفر رضي الله عنه إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ولأن أب صلاح ناتو صلاح للمسلمين كلهم شعو ويسن كذلك إذا فرغ من خطبتي خفت خطبانات دحر مباشرة أنت إقامة الصلاة تقبّر و وصلاة الجمعة ركعتان بالإجماع صلاة الجمعة كل ركعة إجماعاً ها ويجهر فيهما بالقرآن تقر, تقر تقرآن صلاة عاول كات قراء صلاة جهريه مالت يقرأ في الركعة الأولى بصورة يسن فيها وجهان كل تعينت اللوا يسن فيها أن تقرأ بصلاة الجمعة في الركعة الأولى بعد الفاتحة الفاتحة غرية ثم صلاة الجمعة كلها بركعة الأولى ثم في الركعة الثانية بعد الفاتحة تقرأ سورة المنافقين كلها في الركعة الثانية هذه وجه والوجه الثاني كذلك أن هو يقرأ في الركعة الأولى بسبح حسم ربك الأعلى وفي الثانية بهل أتاك حديث الغاشية سورة الأعلى وسورة الغاشية بركعة الأولى الأعلى تقر يغر أبتا على الثانية الغاشة إذا فيها سنتين كلتا من قدل لواخلته وهي يا إما تقرأ الجمعة والمنافقون في الركعة الأولى سورة الجمعة تقر في الركعة الثانية سورة المنافقين تقر ويدب ماني تقرأ بسبح اسم ربك الأعلى في الركعة الأولى أفتخالي تركع دب ماني أه أه هل أتاك حديث الغاشة تقر نسأل الله تبارك وتعالى أني يهدينا وإياكم سواء السبيل وإن شاء الله يعني بزح بزح تأدبها التي أحكامنا يوم الجمعة ذكرنا لنا ممكن قاليو رس عنا خون دحرى ذكركم ونا جزاكم الله خير نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل وأن يجعلنا وإياكم مباركين وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حتتات اندحران لكم حجي اتي تائد بهال نقدفلكم لا حرامكم الله الأجر صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم